بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق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 أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنُودٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَرَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ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 قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 وَظَّ دَودُ أن مَا فَتََّهُ فَْتَغْفَرَ رَبَّّهُ وَخَرّ رَكِعَوْ وَأَناب قَغَفرَرنَا لَ ذَِك وَإَِّ لَهُ, له عادَنَ لَزُلفَ وَحُسن مَ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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا على كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلْمُلْكِ لَّا يَنبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أنت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 ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِقَوْلِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذكر وَإَِّ لِمُتَّقينَ لَحُسْنَ مَ اب جََّاتِ عَنّ فَاتَّاحَتَ لَهُ الأأَبْواب مُتَّكئينَ فيِيهَا يَدَعونَ فيِيه بِفَكِهَةٍ كَفَتِ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 قُل إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ قَهَّارٌ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَأَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ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 إِلَّا إِذْ نَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا ابْنِ هَلْ مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ